وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالرَّبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَأَتَيْنَا الْكِتَابَ فَإنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قضينا على آثارهم برسلنا وقضينا بعيسى بن مريم وآتيناه الين وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَاوُا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتَغَاوِرِ إِرْضَوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكفير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم